بسم اللہ الله. القاه فضيلة الشيخ زكريا ابن شعيب في مسجد أغن كولن بروكو بمدينة جوجيا كارتا بدولة إندونيسيا والمقامة في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر الله المحرم سنة سبع وأربع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الخامس والعشرين من يوليو سنة خمس وعشرين وألفين ميلادي ضمن فعاليات دورة الإمام المزلي السلفية الإندونيسية الرابعة سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف هجرية نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخ عدن يسلمون عليكم جميعا وعلى أيضا معهد جنبر وعلى رأسهم الشيخ لقمان الحمد لله ذي القوة المتين عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بعزك الذي لا يضام وأكلئنا بحمايتك في الليل والنهار في الصحاري والآكام ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله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 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا عباد الله أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقفتنا اليوم مع الصنف الثاني شاب نشأ في عبادة ربه قوله شاب نشأ في عبادة الله أو شاب نشأ في عبادة ربه ليس في عبادة هواه ولا شهوته ولا دنياه شاب همه نجوم التوحيد وهمه كوكبة محمد صلى الله عليه وسلم وهمه الفجر لهذا الدين شباب عرفوا الحياه وعرفوا أنهم سوف يقفون بين يدي علام الغيوب شباب اغتنموا شبابهم قبل هرمهم وحياتهم قبل موتهم وفراغهم قبل شغلهم وصحتهم قبل سقمهم وغناهم قبل فقرهم شاب النشء في عباده ربه العبادة بمعناها الصحيح وهي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة العبادة التي يستعمل فيها جسمه وروحه ووقته وماله وما أنعم الله به عليه في مرضات ربه وخالقه وبذلك استحق أن يضله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة ربه إن عرضت عليه المعصية وزينها له الشيطان تجد تجده الشاب القوي المؤمن الذي يكبح جماع نفسه جماع نفسه ويخاف من الله ويمنعه دينه من ارتكاب مع أي معصية ويؤثر ما عند الله من حياةٍ أبدية لا تفنى عن المتاع الزائل شاب نشأ في عبادة ربه هو الشاب الذي يرى أقرانه في السهر واللهو والفساد وسائر المتاع البهيمية وما ذلك تجده المنشقل بعبادة ربه ويسعى في الأرض لكسب المال الحلال وإنفاقه في الحلال نعم عباد الله والله يحب الشيخ الطائع وحبه للشاب أشد من ذلك شاب نشأ في عبادة ربه وعندما نقول شاب لا يظن, لا يظن البعض أنه بعيد عن هذا الصنف بمرحلة الشباب من البلوغ إلى سن الأربعين في الغالب فهو البار لوالديه وهو الذي يسعى لتربية أبنائه وصغار إخوانه ونفع أمته فالشاب المسلم ذلك الجندي في الميدان والتاجر في السوق والفلاح في المزرعة والطبيب في المستشفى والعامل في المصنع والعضو الصحيح في المجتمع وهو الذي إذا دُعي إلى الخير أجاب نعم عباد الله إذا دُعي إلى الخير أجاب ولبَّى وإذا سمع الشر أو رآه سعى لنصح مرتكبه باللسان والكتابة باليد وإن كان ممن يقع عليه الإنكار باليد ويستطيع ذلك فإنه يقوم به خير قيام ويبتعد عنه إن فقد النصير من البشر وكان منكرا له بقلبه إن لم يستطع بلسانه أو القلم وهو ما يعني الإنكار بالكتابة شاب نشأ في عبادة ربه إن عبادة الله إن عبادة الله على الشيخ الكبير الذي تنته الأمراض وسهلت ميسرة في الغالب لكنها على الشاب صحيحة صعبة عليه لقيامه لطول أمله واستعداده للموت ولكثرة المغريات وخاصة في هذا العصر وللصحة الجسمية في بدنه ومع وجود هذه المغريات تجد الكثير من شبابنا متمسكين بإسلامهم عاملين به داعين إلى الله مقبلين على طاعة ربهم وهذا مما يبشر بالخير ويدعو إلى الطمأنينة والحمد لله شاب نشأ في عبادة ربه هنيئا لشاب تقي الله أو اتقى الله تعلق قلبه بعبادة ربه واعتاد المساجد لتأدية الصلوات المكتوبة وللجلوس في مجالس الخير وعمل الصالحات وقراءة القرآن وذكر الله وسار في الطريق الصحيح السليم ومن تعود الطاعة في صغره يفعلها قادرا عليها في كبره ومن اتبع نفسه هواه وقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك ندم حين يشيخ ولا تساعة من دمي إن بقي على ما هو عليه وإن تاب فباب التوبة مفتوحة ويتوب الله على من تاب عباد الله أكرم الناس نفسا وأنداهم كفأا وأطيبهم قلبا وأرقهم عاطفة وأصدقهم عزما هو الشاب المؤمن التقي الذي يجل الكبير ويحترمه ويحن على الصغير ويرحمه ولا تسمعه إلا مهنئا أو معزيا أو مشجعا أو مسلما ولا تراه إلا هاشا باشا طلق الوجه مبتسما يحليه إيمانه بمكارم الأخلاق ويبعده دينه عن طيش الصغر وإصرار الكبر وجدير بشاب هذا شأنه أن يكون آمناً إذا فزع الناس أجمعون وأن يضله الله تحت ظله تحت ظل عرشه يوم القيامة نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى خرج المسلمون خرج المسلمون إلى غزوة أحب للقاء المشركين فلما اصطف الجيش قام النبي صلى الله عليه وسلم يستعرضه فهو القائد فرأى في الجيش صغارا لم يبلغوا الحلم حشروا أو قال حشروا أنفسهم مع الرجال يريدون الجهاد في سبيل الله تعالى يريدين إعلاء كلمة الله لم يصطفوا لللهو واللعب إنما اصطفوا للجهاد وللشهادة فأشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم الرحيم بأمته فرد من استصغر منهم وكان في من رده عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج وسمرت بن جندب ثم أجاز صلى الله عليه وسلم رافعاً لما قيل أنه رام يحسن الرماية فبكى سمورة وقال لزوج أمه أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً وردني مع أني أصرع أصرعه فبلغ رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأمرهم بمصارعة فكان الغالب سمورة فأجازه عليه الصلاة والسلام سبحان الله يتنافسون من أجل أن يكونوا من المجاهدين من المجاهدين نموذج آخر في غزوة بدر يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأيت أخي عمير قبل أن يعرضنا رسول الله يوم بدر يتوارى أي يختبئ في الجيش فقلت ما لك يا أخي قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة يريد الشهادة تدرون كم عمره ستة عشر عاما يريد الشهادة ماذا ماذا يفعل بعض الأبناء اليوم في هذا السن والله المستعان قال سعد رضي الله عنه فعرض عمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده لصغره فلما رده بكى فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فكان سعد يقول فكنت أعقد خمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ستة عشر سنة رضي الله عنه نال الشهادة في سبيل الله رحمة الله علي عباد الله ها هو أحد الشباب الذين نشأوا في طاعة الله وهو جليبيب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام لما رآه وقال وهو يناصح يا جليبيب أتريد الزواج فقال يا رسول الله من يزوجني ولا أسرة عندي ولا مال ولا دار ولا شيء من متاع الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى ذلك البيت من البيوت الأنصار فأقرئهم مني السلام وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فذهب وطرق عليهم الباب وكانوا من سادات الأسر ومن كبريات العشائر في الأنصار فخرج رب البيت ورأى جليبيبا وهيئته وفقره وعوزه فقال له ماذا تريد فأخبره الخبر فعاد إلى زوجته فشاورها ثم قالوا ليته غير جليبيب لا نسبة ولا مال ولا دار فشاوروا, فشاوروا تلك البنت الصالحة التي تربت في مدرسة التوحيد فقالت وهل نرد, وهل نرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نرد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فلا ربك.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 ترفرف عليه المسكنة أو قال ترفرف عليه المسكنة ويزينه التكبير والتهليل والتحميد وتضل له الصلاة في الهجير والصيام في شدة الحر وحضر النبي صلى الله عليه وسلم معركة من المعارك فلما انتهت بالنصر قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدو تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً ثم قال هل تفقدون محدثي؟ قالوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيب فاطلبوه فطلبا في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي, فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثم وضع ساعديه ثم وضع ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم ثم حفر له ووضع في قبره رواه مسلم والإمام أحمد لقد كانت عظمة هؤلاء يوم اتصلوا بالواحد الأحد وعرفوا الله عز وجل فعرفهم الله عز وجل على منازل الصديقين ذكر الحافظ من حجر في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة عن سليمان بن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد, بي أراد سعد بن خيثما وأبوه جميعا الخروج معه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يخرج أحدهما فاستهما أي اقترعا فقال خثيم بن الحارث لابنه سعد رضي الله عنه إنه لابد لأحدنا من أن يقيم فأقم مع نسائك فقال الإبن سعد لو كان غير الجنة لآثرتك <تصفيق> إني لأرج الشهادة في وجه هذا فاستهما فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقتله عمر بن عبد ود الله أكبر يقترعان للموت نعم إنه موت العزة والشرف والرفعة يقول أبوه بعد ذلك والله لقد كان سعد أعقل مني أوه أوه لقد فاز بها دوني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرع يسرح في أنهار الجنة وثمارها ويقول أبتاه ألحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا الشاب الذي نشأ في عبادة الله خوت الإيمان هو الذي تحتاجه الأمة لتقيم صرحها وتستعيد مجدها وتدافع عن عقيدتها وكرامتها وترد أعدائها خاسئين شباب يعيشون لله ويسعى إلى صلاح نفسه وصلاح أمته ووطنه الشباب عماد الأمم وسلاح الشعوب يؤثرون في الأمة سلبا أو إجابا يدفعون عجلة التاريخ نحو أمل مشرق ومستقبل المضي أو يديرونها إلى الوراء جهلا وحمقا الشباب الذين تربوا على مائدة القرآن والسنة سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والتأريخ يشهد على هذه الحقيقة وأيام الزمن صور وعبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجه قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان بل وكسرها وهو شاب يافع قالوا سمعنا فتاً يذكرهم يقال له إبراهيم ومؤمن آل فرعون إنه شاب يصدح بالحق وينادي كما قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذباً فعليه كذبه وإن يكو صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كداب يقولها في وجه فرعون ولا يخاف الله لومة تلائم والفتى الداعية أولام الأخدود يسعى للموت ويطلب القتل ترخصاً عليه ترخص عليه أو ترخص عليه روحه إذ كان في إزهاقها إيمان الأمة وصلاح شعب قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هذا وصلوا على عباد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله في كتابه الكريم إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريمه وقفة عباد الله لا نريد شبابا يفجرون أنفسهم ويعملون عمليات انتحارية أو اغتيالات تخالف الشرع الكريم بل نريد شبابا يتربوا على الكتاب والسنة ويعلمون الناس الخير لا يخرجون لنا متفجرين متهالكين بأفكار منحرفة تضرب الإسلام والمسلمين والدعوة السلفية والبلاد العربية والإسلامية اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد أندونوسيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أولياء أمورها وأصلح أولياء أمور جميع بلاد المسلمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد وارضى الله عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان يوم الدين أقولوا ما تسمعون والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة